أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا متفعل فما بلغت سالت والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم الثورات والإنجيل حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما إليك من ربك طيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم فدق الله العظيم